تجيب لله عز وجل في أمر أن تكونين أنت مفتاح للخير كوني مفتاحا للخير مغلاقا للشر أنت عندك أجهزة صح ولا لا اي والله عندي أجهزة أنواع من الأجهزة والله الحمد ما شاء الله عليه طيب الله يمليك بركاتها إن شاء الله ويجعلك يا رب مفتاح خير مغلاق للشر طيب الأجهزة هذه هل هي فيها خير وتسمعين منها الخير وترسلين وتنشرين منها الخير بيض الله وجهك وأبشري بالخير أما إذا كان فيها شر أغاني أو غيره وتسمعين منها الشر الحرام وترسلين وتنشرين منها الشر فاتق الله عز وجل ولا تحملين نفسك آثام غيرك والله ما تستطيعين أن تحملينها يوم القيامة والله الوحده عساها تتحمل ذنوبها كيف تتحمل ذنوب العالم بعض الأخوات رزت لها صورة في الواتس أب والعياذ بالله امرأة فاتنة ويلا. أما أحضان ولا بوسات ولا عاري ولا أشياء استغفر الله مخلة بالأدب ويلا كل زميلاتها يشوفونها ذنوب على راسك ذنوب على راسك الله يعينك على شيء لها يوم القيامة وهالي تأخذها وقصتها وسوت لها نسخ ونزلتها في الموقع الفلاني والشاب الفلاني أخذها وامفتن بها وراحة صارت مشك الله أكبر مشاكل يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ظلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا يوم القيامة توقفين قدام رب العالمين فتأتيك سيئات كثير انت ما سويتيها والله ما سوتيها لكنها سيئات وذنوب اللي انت كنت سبب كنت سبب في وقوع الذنوب والسيئات عليهم كيف نشرت أغنية أرسلت أغنية نشرت صورة فاضحة صوره فاتنه وزعت نشرت مقاطع سيئة كلها على ظهرك يقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آثارهم يعني ذنوبهم التي فعلوها بالدنيا أو كانوا سببا في نشر المعاصي للعالم وسببا في نشر الذنوب للعالم ماتوا ورحلوا وخلفوها من بعدهم فصبوا على قبورهم سيئات والعياذ بالله أعوذ بالله والله الوحدة عساها تتحمل ذنوبها كيف تتحمل ذنوب العالم فانت انتبه يا أختي الكريمة كوني مفتاح للخير حتى يكون لك الأجر يوم القيامة تاتيك حسنات كثيرة أنت ما فعلتيها ليش لأن انت كنت سبب في نشر هذا الخير مقطع خير قرآن محاضرة ذكر سورة معبرة شعر هادف الله أكبر الله الله يا أختي الكريمة ازيل الصور الفاتنه ازيل المقاطع اللي قد تشهد عليك انتبهي يا اختي الكريمه كوني مفتاحا للخير وكوني مغلاقا للشر